بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين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 فَثَوَرَتْ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إسرائيل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 وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ النَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أرضكم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لا أجر إن لنا لا أجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمْ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْهِبَ لَهُمْ وَعِصِيْهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَونَ إِنَّا لَنَحْلُ الْغَالِبُونَ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 فأرسل في الرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون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 فَنَفْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ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 أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يقعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بنون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 فكبكبو فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُنَّ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ مُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ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 قالوا سواء علينا أوعوت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 أولئلَهُ طلُعَهَا هَضِيمٌ وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِيمٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشم مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين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 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم أظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرَّحِيمُ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 كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرأوا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستاجنون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 ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السم إلى معزولون فلا تدعوا مع الله إلى آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم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 والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واج يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلمون